بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قبجم تتبلي ونكيا برنونك إنك أرأى عيا إبلا ما في شن راجل قبناه وعلى الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض أن الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم جل رب لا إله أقابَرَ مَن إتَمَلَّن جِرُّ الحي رب سنِ حفَاكَتَهِ أبدا كته، القيوم وانهدا، أبدا كته وان جبرو نساء اتهجمتوا، لا تأخذه سنة ربك إنهم أبدو مقيتين، ولا نوم في الرمن الليل فنقبه، له ما في السماوات وما في الأرض، ثم في ونتسمى ربنا كسر وفندجك كسر ولا إثمتم وتم الرث قبائ أومي قبرتم إثاثي من ذا الذي إن إني يشفع عنده إلا بإذني خرب بيرت من قد ضمن مع الآبث حيما إثاث ملئ إن نمن ربي في ملئ جسدي يعلم ربي النبي ما بين أيديهم وأن كان في وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَدُدُوا بِإِثْنَيْنِ لَهُ أَمْرِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ دَاهُجَتْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ حِمَارًا بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ بِكُمْ رَبِّ كَيْنَا نَرَاهم تَقُ اللهِ حِمَارًا إِلَّا بِمَا شَاءَ وَرَبِّ فِدَئَ إِذًا بِثِين بيكون جرو وربنا ما إرجمتو الثرتي وديث إرجمتو النمت هماني بيكملي وثي عقرتيه السماوات بل في, ربي في والأرض دكتي الرلة إربل أتجرت جشو في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 أوما إثا غرر إثا يا راه دندستيني لة أول تهين سلة أول, أول العظيم ربكن نبض راه لا إكرهها ذر قون هنجرب في الدين أمنتي في إسلاما فيني قد تبين الرشد من الغي إذا أردت من أجل من أجل النر، أدبهجر، رشد إيمان، غيّن خفر، آيانتن كبوت، أمت أنساراتي، إلمان كبه، إلمان تنزل إسلام ما تنزل برباداً، إذا أردت من آيانتن، إسلام ما تنزل، أجل ما في جل أدان ما بهي نمنذ القناة فمن يكفر بالطاغوت نمن شيطان التكفري يؤكا تابت التكفري ويؤمن بالله ربي قدات قد أمنه وقد استمسك أبا بالعروة الوسقى نقدته أمنمته نقدته أرواجك تون نقتوجك تون ألوث قاجك لم في صاملها كش إننسي في فيه فينجرق فنيج إننسي في فيه فينجرق أبى والله سميع عليم والله رب سميع أجا عوان إثن جرا عليم على في الجساني للجزاء إثن إثن الله ولي الذين آمنوا رب جر جار ورئت يخرجهم من الظلمات إلى النور. إثام باث دكنا الراقر إفاتي. والذين كفروا. والرب استكفره. أولياؤهم التاغوت. أوليان إثاني شيطانا. يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إفا إراغر دكنات إثام باثني. إفا إراغر دكنات إثام باثني. نمن النبي انت امنهم دنوه دخن الره و افادت بها جهتنا. نبی جلد انت مر جرات امنت انت امنت درانی رفتن اگر نبی محمد لفه امو نبی محمد اتقافره افاد دران قبو سن الره و افادت بها جهتنا. اولئك اصحاب النار توتس ورعب الدات هم فيها خالدون. فهذا جهنم كانت أبداً، لا أجد. ألم ترى من من قرية إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. إسان بإبراهيم مرم ربي إساك استدته. أن آساه الله الملك. ربي موتنا إساك نو ما قال نسأل نمرود الج ama يقال نمرود الن ج ama إسقنا سويا نمرود يمكن النبي إبراهيم مرمه إذ قال إبراهيم ويت إبراهيم جله إن ربي أستنوى مت إني جناني النبي إبراهيم النمرود يمكن نبي إبراهيم اسقنا جلته ربي الذي يحيي ويميت رب هي إسحاق يلا يسوع إسحاق يسوع إسحاق أمم جد إن فلا نجد إن مبرود أنا أحي وأميت أنا سمي الجيس اللي نجرت سلي جد إن بكتوكو كنان نملاموامي بكتوك ولق أبي تكو الجيس تكو ديسي تكو الجيس تكو ديسي نبي إبراهيم نبيك يكون أقوى جواته أرجج النانين قال إبراهيمه نبي إبراهيم أقر جل إل الرجال متى تدبرون يا بد الجوا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق رب أدو كرابهات فداء فأتي بها من المغرب أتي كرا إها كنا في دكامي جل فبوهت الذي كفر أتومت اها ديس قابه مي نامي تشا كفاري كانا ني داما ايجتو وان تحو لما فيد ربينا ماني ايجتاني كافه ابراهيم جنان مار ربي ادو خرابه ها كانان البدا اذكارها كان انا سي فاجين دوبين هر كابدي لا يهد القوم الظالمين رببكنن قجلتو فثبالن ثوتا ورربتكفاري رغا سوكل ايسانيه تابو ربي سيدنا او كالذي مر على قريه يوكا اكنا ميتجا غند وحيرث ري هندرياتي قريه بيت المقدس يدني فيك قد يكون كrium الرامر عن عمل هو سanorان ذلك. لأن هذا الناس هو سهيئ، الناس كان هناك ل tellingون ذلك وهله ایمان، هو احتمل قسم بالعروش الا masked names lah拒ت المحل عب方面 لاحقا written أنه يحي هذه الله بعد موتها ربنا لا أنا أقمت جرأتي سجد أقمت ومكان جل إني جناني ربي كناتي أقف جل ربي فأماته الله ربنا لا أنا مئة عام وقابب بقى ثم بعثه وقابب بنبود ا كثر ربيتي نما جراتي في اربيتي لاس قال ربيني جدننا متشكر عن زيري فنان قبل بثا حغم تي تي ايغدو تي جدن قالا نجد لبث يومنا او بعض يوم ويوم تاكوا وكا يوم لما تا ما رفينا متش عماندو اي وي ثاني انك هاي بويا ما ثقت في قفه يديه اديتو قال ربينا جدار بل لبيستمي اطعامن وغا دي بتقووتو تيستبر <تصفيق> بوته جدار فانظر لالي الى طعامك ناتكه كشوكا وشرابك بغيثي كاتوم فضل لالي لم يتسن نح اكثر جير من لم يتسمه يدخلهم جدر من كثرة يدخل، وقائبة قطع أولهم، وانظر إلى حمارك حر يبتديم تكذب سان مولالي، ينهرل هرندوئ هر لفين أدت باتياته ومعجره، ونرب أقنوه الجثم، لم تكن برفيه الأش، ولنجعلك آية للناس، وانت كن الآن على الكثير من نظر الضمام. تظن العظام بأنه من خلقتهم بأenza من أسئة. بينما آمن It. س defeating things, آمنнения But! الناس من خلق في العظام الجيد إنك ماذا وصلنا هرلة ثم نقصبها لحماً إن WE LANGEM! إنما أ يرى رب الله ولت بك بك ورحمه ورحمه ولد ورحمه ورحمه ورحمه. نميت روحي اتفه في كل رجح ، كل رجح يجب فلما تبين له ، أقد رب وان الجيس قاسو ، ارقائه فإسابه جنان ، اجان ارقائجتو ، قال نجل اعلم ، نمبك بيكم سا عقره ان الله على كل شيء قدير ربين وأنه درسه دندهاته إيشار لبيك أجل أجل شودا إيشار في فقال تدبين جيتوا كتت ربنا الآن أزيرين فاته درسته إن ت أستأنسون ها قال